وَإِلَى قَوْمِ لُؤَئَأٍ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مَا لَنِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَإِلَى قَوْمِ لُؤَئَأٍ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مَا لَنِ إِنْ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ انهم مناقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون انهم مناقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون